بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الى فيهم رحله الستاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف